ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قرية الا دهاهم بذرون ذكر و ما كن ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم و ما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله الهًا آخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين وافض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء 114. وتوكل على العزيز الرحيم 115. الذي يريك حين تقوم 116. وتقلبك في الساجدين 117. إنه هو السميع العليم 118. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين